والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم فشهادة واحدهم اربع شهادات بالله إنه من الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين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 الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أنفسهم خيرا، وقالوا هذا إبكم مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.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 الله عظيم ولو لا إذ سمعتموا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين Qayyubayn Allahu lakumu alayyat, waAllahu alimun hakim. Inna al-ladzina yuhibbu an tashiy al-fa'ishat fi al-ladzina amanu lham ghadab. Lham ghadab alimun fi أحمده وأن الله رؤوف الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإن له يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من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 ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرعون مما يقولون لهم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 ويحفظوا خروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن خروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير أولي الإذبة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفنحون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 والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وأتوم مما لله الذي أتاعكم ولا تكره فتياتكم على البغائ إن أردنا تحصنا لتبتغو عرض الحياة لتبتغو عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد الرَّحِيمُ النَّعْفُورُ الرَّحِيمُ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَمَثَلٌ مِنَ الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلِكُمْ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَطَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة يوقد من شجره مباركه زيتونه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال النَّاس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار لأجزيهم الله أحسن ما عمرو ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ما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 تكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه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 إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أي يقولوا سمعنا أي يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون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 وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين عاملوا منكم وعمل الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف كما استخلف الذين من قبلكم ولا يمكن أن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا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 من الذين كفروا معجزين في الأرض ومعهم الناس. ولا بأس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستعبدنكم والذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهرة ومن بعد صلاة العشاء.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 والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقنون إن إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استعذنوك لبعض شئنهم فأعذل لمن شئت منهم واستو لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء وسول بينكم كدعاء بعضكم بعض قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاب فاللي الذين يخالفون عن أمره.